ما دليل اشتراق الانقياذ من الكتاب والسنة؟ جواب قال الله تعالى ومن يسلم جاه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به الانقياذ انقذت للشيء أي تبعته فالانقياذ هو هو اتباع الأمر هو الطاعة, في هو الطاعة هو الطاعة هو الطاعة فطاعة أوامر الله وطاعة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتناب آواهيم واشتناب ما نهى عنه رسول صلى الله عليه وسلم هو الإنقياد وهو الدليل البرهاني الواقي على ما قامت في القلب من العلم واليقين فمن قال إلى الله مستيقناً فلا بد أن ينقاد لله وتمشيك أن الله هو الإله الحق واستيقن بذلك قلبه فما أمرت الله به تعمله وتنقاد له وتطيع. وهو معنى قول المؤمنين سمعنا و... وأطاعنا قال تعالى ان المسلمون الى الله هو مسلم واسلام الوجه لله بالعباده والاتباع والانقياد والطاعه الحديث الاخر لا يعلم من حدثهم حتى يكون هو طبق لما جئت به يعني على صحة الحديث وان كان فيه نزاع كما تعلمون بين العلماء وان كان المعنى صحيحا وان كان المعنى صحيحا فلا بد ان يقدم أمر الله وأمر الرسول ومحابه الله ومحابه الرسول على محاب النفوس هذا ضروري جدا ويجب أن يقدم حب الله وحب رسوله على حب النفوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث حلاوة الإيمان يا شيخ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أي يكون الله ورسول أحب إليه مما سواهما ولو نفسه التي بين جنبك وبرهان ذلك ما هو الانقياد والاتباع والطاعة ولو خالف محبوبات النفوس وأهوائها وشاواتها نعم طبعا يصمح أن للانقياد بكل دليل في الطاعة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما أتى الرسول فأخذوه وما نهىكم عنه فكل دليل في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله يصمحه دليلا للانقياد. نعم نقل شرط القبول ونبين الحلاق بينهما لأنها مهمة معا السؤال الثالث والعشرون ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والصنة جواب قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها فاشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتارك آلهتنا, آلهتنا لشاعر مجنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية, نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت من الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنها إنما هي قيعان لا تنسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من, فقهه من, فقها من فقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم ومثل, ومثل, من, لم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت, أرسلت به القبول القبول معناه قبول لا إله إلا الله ودين الله وشرعه بعدم وجود غضاضة في النفس أو حرج وضيق في النفس أو تضرم أو كره لما أمر الله به وشرعه وشرعه رسوله هذا هو القبول فكل ما جاء عن الله شرعا أمرا مهيا حدا وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نستقبله بسلامة الصدور لا نتضايق منه ولا نتبرم منه ولا نتأسف منه ولا نجلس ينصت إلى حرج وضيق منه هذا هو القبول هذا هو القبول ولذلك كما قلت قبل قليل قال العلماء القبول شرط عام لا يعذر أحد بتركه والانقياد مقيّد بالقدرة والطاقات ويُعذر من عجل أعيد القبول شرط عام يعني عام ما يعذر ما أحد فيه لا أحد بتركه لأن تركه دليل على عدم كره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كُرْف دين الله كُرْف شرع الله قد لنا على النفاق الاعتقادي والكفر أما المسلم يقبل أما الانقياد يعني الطاعة والعمل التلفيدي مقيد بالقدرة والطاعة فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفساً إلا وسعها يقول النبي صلى الله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إلى آخر النسيطة المعلومة مشهورة المهم أن يكون القبول موجود والعمل إن القدرة متوسلة له تعمله إن عجزت عنه فقط عن وجوده هذا معلوم في الشرع والدين كيف القبول شرط عام لأن القبول أمر نفسي وقلبي أمر نفسي وقلبي لا يستطيع أحد أن يكرهك على عدمه ولذلك لما جزلت آية الإكراه المشهورة في شأن عمار بن ياسر ومن عذب وتكلموا تحت التعذيب الشديد بما تكلموا به قال الله عز وجل إلا من أكره أكره على أن يترك الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم للمشركين شيئا مما أرادوه لكن اشترط مع هذا وجود وجود القضون وقلبه مطمئن بالإيمان لأن قلبك ما لأحد سلطة عليه يعني غاية ما, ما يريده الكاهرون التفليم الظاهري ما هذا ما, ما, ما يكون شيء من قلبه. فالتسليم الظاهري تحت الإكراه الشديد بالشروط المعلومة عند العلماء يُعدر النسلم فيه إذا سلمه للكا للكافرين إذا عذبه وأكره عليه أما أن يتغير ما في قلبه هذا هو الذي لا يحضر فيه لكن اشترط الله عز وجل مع إسقاطه التكليف الظاهري والانقياد بالإكراه اشترط وجود ماذا القبول القلب. إلا من أكره وقلبه مطمئنن بالإيمان كذلك نحن في أعمالنا كلها مثلا شرع الله صيام رمضان شرعه الله وشرعه رسوله الله عليه السلام وصبح ركنه في الدين كل مسلم صادق يجب أن يقبل هذا الشر ويرضى عن الله وعن رسوله بهذا الشر ويحب هذا الشر ويحب هذا الركن ويحب هذا الشهر ويعظمه ونحن ذلك اللي لكنه عجز عن أن يصوم لمرض لكبر لامرأة مثلا لحيف أو لفاس أو شيء شيء من الأعذار يسطط عنه وليس كذلك ويعد إما إلى الإطعام أو إلى مثلاً القضاء متى زال العذر والمال طيب لكن لو كره الحكم هذا بقلبه ورده وتبر منه وتضايق منه لأنه يمنعه من شهواته ويمنعه من عاداته ويمنعه من مطاعمه ويمنعه من مشاربه فيتضايق ويتبرم ويصبح شهر رمضان أنفذ الشهور عليه ويصبح أقسى الأعمال عليه هذا هو المعاقب المحاسب وإنفه وإنصان يتبه للقبية وفي الغالب لم يصل هذا هو المقصود هذا هو التمثيل بالقبول والقياس كذلك مثلا موقف من أمر الصلاة من أمر الحج من أمر الحدود كقطع السارع وقتل من ورجم الزان المحصن وجلد الزان الذكر ونحن ذلك من الأمور كلها المسلم الصالح يقبلها ونسلم لها وأن شرع الله نتج عن حكمة الله وغايةها حميدة وعواقبها سعيدة في الدنيا والآخرة نقبل ونسلم وما عجزنا عنه مما قبلناه من شرع الله لا نوعى الله عز وجل به ثمتنا القضية هذه قضية مهمة فالقبول لابد منه لا يعذر أحد في تركه والانقياد لابد من جنسه ويسقط يعني بحسب العيز عنه فمن لم يستطع الصوم معذور من لم يستطع الحج معذور لله الناس حجوا البيت من استطاع إليه سبيله صل قائما فإن لم تستطع وإن لم تستطع المهم كل ما أجلت عنه يستطع عنك هذا من رحمة الله عز آ... ب... ب... بالمؤمنين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيروا قولي الضرر استثناهم غيروا قولي الضرر والمجاهدون في السبب ولحوا ذلك أما القبول والتسليم والرضا هذا رب منه بدليل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمن وهذا إحدى الآيات الثلاث التي أقسم الله فيها بنفسه في القراءة على عظم المقسم عليه لأن قضية خطيرة مهمة فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت هذا المطلوب هذا ويسلم وتسليم الطاعة المطلقة والتسليم التام لله ورسوله عليه الصلاة والسلام سؤال الرابع والعشرون ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ جواب قال الله تعالى ألا للناهِ الدين خالص وقال تعالى تعبُدِ الله مسُلَّ الله الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي لذلك وجه الله الإخلاص يعني عظيم مطلب عظيم ولا بد منه كما قلنا في قلس الماضي إن الله وجل لما ينظر إلى قلوب العباد وما فيها ومن أخلط لله عز وجل في شهادته وفي توحيده وفي عمله فهو المقبول المحبوب عند الله ومن نافق أو راء أو التفت بقلبه أو عمله أو إذا غير الله عز وجل فإن الله عز وجل سيعرض عنه ولا يرتفت إليه ولا يخيبه فهو شأن عظيم وأمره خطير يعني الحرص فيه ومحاسبة النفس عليه شد المحاسبة أول من أصعب الناس في شبابهم القياسات خالصا إذا نصوص سابقة لتكتم أيضا جزء من الطاعة حتى بعد ذلك عندما تكتمل السبعة إلى بك أمام قاعدة كليّة مطلون عليها النص الشرعي ومنزلة بمنزلة الناس الواحد كما قلنا نعم سؤال الخامس والعشرون ما دليل الصدق من الكتاب والصنة جواب قال الله تعالى الافلام ميم حسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ سَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَّا الْكَاذِبِينَ إلى آخر الآية وقال وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمَ من أحد أَحَدٍ أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وقال للأعراضي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزد عليها ولا أنقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أف <تصفيق> هو موافقة القول العمل ومن كان صادقا في شهادته لله المجية فلا بد أن يصدق أو له بعمله، أو أن يصدق قوله بعمله. بعمله هذا هو علامة الصدق والصادقون لهم علامات كثيرة يعني مذكورة في النصوص القرآنية كثيرة من أهمها وأشهرها ألا يخالف يخالف أقوالهم أعمادهم كما هي سمة المنافقين. المنافقين هذه سمة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله قالوا وأشهدوا والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إنما المنافقين لكاذبون كاذبون في ماذا في شهادة أن يتكلمون بخلاف الواقع واقع قلوبهم ونفسهم لا يشهدون لله ابن ولا رسول سلم وإنما تقيتان وليفات هذا واقع أما المؤمن يشهد صدقا ويصدق شهادته بعمله وثباته وطاعته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم السؤال الثالث والعشرون ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة جواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه من يرتد, من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ممكن فيه وجد بهن حلالة الإيمان أن يكون الله, ورس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أرقذه الله منه كما يكره أن في بالنار كما المحبة لا شك في أهميتها محبة الله ورسوله وقلنا منسلتها أن يقدم حب الله وحب رسوله على محبوبات النفوس كلها وعلى محبة كل شيء رهان ذلك هو الانقياد والطاعة واتباع عمر الله وإنصالها محبوبات النفوس والمحبة لأنه فيها تفصيلات طويلة وعظيمة ودخل منها الطوائف المفتدعة دخولا يعني غير صحيح وأدلكم على مرجع في ذلك حتى لا نطيل في الكلام مرجع الشيخ بسامة التيمية عمان قاعدة في المحبة قاعدة في المحبة مطلوعة الجزء العاشر أو الحادي عشر لا أذكر في مجموعة الفتاوى وطبعة مستقلة بحث مهم لأنه يرب به على طريقنا الصوفية الذين يزعمون أنهم هم أحباب الله وأنهم هم ذي الله ونحن ذلك من الأمور واعتقاد حبهم الله أنهم وصلوا مراحل أنهم يعني ينسخون شيئا من الشرع ويقدمون ويوصفون باعتبار أن الله عز وجل لن يخالفهم لأن الأطلح هو أحباب عند الله أو أبدال أو غير ذلك من الأمور وهذا لها بحث يعني طويل يعني لأن قد يعني يأخذ مننا وقت طويل إذا بحثناه ولكن يفينكم على هذا المرجع فهو مهم جدا قاعدة في المحبة شيئا ستاني مهم جدا مهم جدا تقرأ سؤال الأخير نعم سؤال 27 ما دليل الموالات لله والمعاد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منك فإنه منهم إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآيات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخدوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان الآيتين وقال تعالى لا نجد قوما يؤمنون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاذ الله ورسوله الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أمرياء إلى آخر الصورة وغير ذلك من الآيات نعم نعم هذا أبر الجليل خطير الولاء لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولدين الله ولكتاب الله ولشرع الله والعباد لله المؤمنين والبراء والعداء والبغضاء والجهاد لأعداء الله وأعداء رسوله والمن للتائفة الأخرى هذا فرض عيني على كل مسلم الولاء والحب لله في الله والبغض في الله عز وجل هو علامة الإيمان وإذا تجعل العلماء من علامات النفاق الاعتقادي الذي يخلى صاحبه في النار وهو في الدرك الأسفل من النار علامته أكثر كتماما يعكس العالة تماما فتجده يفرح إذا أصاب عباد الله المسلمين المطايم ويحزن إذا نصرهم الله عز وجل ويفرح لفرح الكافرين ويحزن لحزنهم فولاؤه وقلبه وقالبه وبهجته وسروره مع ما عدا عز وجل وعداؤه وشناؤه وبغضاؤه وجهاده وماله كله ضد دين الله عز وجل أولياء الله وملكة الله وشرع الله هذا هو المنافق النفاق الاعتقادي الذي ينطبق عليه قول تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا لأن أولياءهم من جنسهم دواخلهم معهم وضآطنهم معهم وهم قف واحد حربا بدين الله عز وجل لكن هؤلاء تستروا ونافقوا هؤلاء كأظهروا وعشروا كفرهم وشرفهم عداهم فلا بد للمسلم يكون بهذه الطريقة وهذا البحث له أيضا تفصيل سيأتي أيضا له أيضا مجال في الكتاب إن شاء الله وترجوا أيضا الكتب المستفيدة في ذلك فإن من الأهمية بمكان نسأل الله عزوجل يجعلنا من المتحبين فيه والموالين فيه والموالين له ولدينه ولرسول عليه الصلاة والسلام والمعادين لأعدائه والمحاربين للمشركين والكافرين وأن لا يجعل في قلوبنا شيئا من النفاق والرياء وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم سؤال ثاني العشرون ما دليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب الله تعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما حنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله وغيرها من الآيات بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله في أسئلة سابقة الشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها وشروطها وعظمها وأهميتها ذكر هنا الشهادة الأخرى وهي شهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدق ولا بد من الشهادتين معا لا يكون العبد مسلما حتى يقر الشهادتين الشهادة لله بالألوهية والشهادة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بansرسالة أما من شهد لله بالألوهية ولم يقر بالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة فلا يزال على كفره ولا يعتبر ذلك منه إسلاما وسيأتي مزيد السؤال التاسع. السؤال التاسع والعشرون ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب هو التصديق الجازم من صميم القلب المواثق لقول اللسان بأن محمد عز ورسوله إلى كافة الناس إنسيم وجنهم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرة فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد صدق وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلال وحرم من حرام والانتفاع والانقياد لما أمر به. والكس والانتهاء عما لها عنه واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له لأن طاعته هي وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله لأن لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفى الله ولم يتوفى الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ وبلغ البلاغ المدين. وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله <تصفيق> ذكر شيخنا ما معنى الشهادة بالرسالة لمحمد بن عبد الله عليه أصبر الصلاة وأتم التسليم يقول هو الاعتقاد الجازم من صميم القلب المواطئ بقول اللسانة عندما يقول العبد أشهد أن محمدا رسول الله يجب أن يكون قوله هذا الذي تلفظ به بلسانه يكون مواطئاً لما قام في قلبه بالفعل من الاعتقاد الجازم بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أما شهادة المنافقين فلا تعتبر شهادة ولا يقبل منهم ذلك دينا وقد كذبهم الله فيها كما في أول سورة المنافقون إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله فأقروا قولا ولسانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله لكن الله يكذبهم بقوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي أنهم يتكلمون ويتلفظون بغير ما قام في قلوبهم من الاعتقاد. فهم في قراءة أنفسهم وحقائق قلوه بهم لا يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله وإنما يتكلمون فقط تلفظاً وتقية ونفاقاً يقول الشيخ أرسله الله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم إلى كافة الخلق إنسهم وجنهم الخلق المكلفون الإنس والجن كما قررنا هذا في مباحث العبودية العبودية العامة والقاصلة في أول درس المكلفون من الإنس والجن مكلفون ومطالبون بأن يشهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهذه إحدى خصائص رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل خص هذا النبي الكريم وهذا الرسول الأمين بخصائص عظيمة خصه بخصائص في ذاته وشخصه صلى الله عليه وسلم وخصه بخصائص في ذات رسالته ونبوته وخصه بخصائص له ولأمته من بعده، فمن خصائصه أو خصائص رسالته صلى الله عليه وسلم كونه عام للخلق كلهم، إنساً وجنة. وقد كان النبي فيما مضى يبعث إلى قومه خاصة، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى كافة المكلفين من الإنس والجن، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول تعالى. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا فكلهم كل الخلق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤمن به ويشهد له بالرسالة ويتبعه فمن لقي الله عز وجل بعد البعثة النبوية والرسالة المحمدية ولم يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يتبعه فلن ينجو عند الله عز وجل لن ينجو أبدا يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا يسمع بي يهودي ولا نفراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار إلا دخل النار ولا ينفع ولو كان على الملة الصحيحة أو على المسرنيك الصحيحه أو على الكتاب الصحيح الأول. ما دام بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام لزاما ووجوباً يؤمن به. بل وأبلغ من ذلك لو فرض أن من أنبياء الله من كان حيا وقت بعثة النبوية والرسالة محمدية فإنه لا بد أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. به. كما في الحديث الصحيحين الحديث المشهور يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن موسى حيّا بين أظهاركم ما وسعه إلا أن يتبعني ما والله قد أخذ العهد على الأنبياء. لابوءة محمد صلى الله عليه وسلم هم أحياء لا يؤمن النبي ولا قال أقررت ما أخذتم على ذلك اصري. قالوا أقررنا. فهذه من أعظم خصائص بعث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصها أنها الرسالة قاتمة. وهي من, من لوازم العموم قاتمة. فلا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام ولا رسالة بعد رسالته ولا شرعة بعد شرعته ولا دين ولا ملة بعد دينه وملة عليه الصلاة وأتم التسليم وقد اهتم العلماء الأولون السابقون بهذه القضايا أي الخصائص النبوية أو خصائص الرسالة أو خصائص الأمة الأمة نفسها لها خصائص يقول يا سلام هي الأرض مسجداً وطهوراً هذه من خصائص وخطائص أمه بعده تستفيد من هذه الميزة العظيمة وحلة هي الغنائم لا هو لأمته أيضا ونحن ذلك من, من أمور أما ما يخص في ذات شخصه عليه الصلاة والسلام كونه الأول من يشق عنه طبق يوم القيامة صلى الله عليه وسلم كونه أول من يدخل الجنة ولم يدخل أحد الجنة قبله صلى الله عليه وسلم كونه صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة كونه صاحب الحوض المورود يوم القيامة وغير ذلك من القصائص العظيمة الجليلة التي تراجعونها إن شئتم مزيد بسط وبيان فيما ألفه العلماء في ذلك ومن أهمها وخصرها وأجملها وأجودها كتاب ألفه العز بن عبد السلام نهاية السول في خصائص الرسول عليها أصدر الصلاة والسلام التسليم أيضا سيوطي جمع كتاب كبيرا اسمه الخصائص الكبرى وإن كان يعني حشاه كثيرا بالواهيات والموضوعات لكن طلع له في الأول الأخير مصقصر بعنوان تهذيب الخصائص الكبرى قصر فيه على الصحيح الساقط وهذا جيد وجميل جدا وكذلك كتاب أحمد التغلاني المواهب اللدنية في الخصائص المحمدية أيضا كتاب يراجع في هذا البحث قرأ السؤال ثلاثة ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تقبل الشهادة الأولى بدونه بدونها جواب أتقدم لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان وشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها هي شروط في الأولى الشروط السبع تعلمنا في الدرس الماضي أيضا لا بد تأثيرها يعني لا بد أن تعلم يقينا علماً يقينياً أن محمد رسول الله وأن تقبل كل ما جاء به وأمر به وشرعه صلى الله عليه وسلم وأن تنقاد لأمره وأن تنزجر عما نهى عنه وأن تتبع شرعته وسنته وملته وهديه عليه أوضر الصلاة والسلام وأن تحبه أكثر من نفسك التي بين جنبيك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس والذي نفسه بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وعمر يقول له والله يا رسول الله إني لو أحبك أكثر من أي شيء إلا من نفسي فقال لا حتى قال عمر أما إني لو أحبك أكثر من نفسي التي بين جنبين قال الآن يا عمر الآن هذا هو الإيمان الصحيح وعلامة ذلك كما قرناه الدرس الماضي هو الإنقياد والطاعة فإذا انقطعت وطعت النبي عليه الصلاة والسلام حبا له وإجلالا له و... وإيمانا به وتصديق الله عليه الصلاة ولو خالف ذلك أمرا تهواه نفسك وتشت... ويشتهيه قلبك ونحو ذلك من أمور هذه علامة صدق المحبة وعلامة صدق الانقياج والقبول لرسارتي عليه الصلاة وأتم التسليم سؤال الحادي والثلاثون ما دليل الصلاة والذكاة جواب قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سبيلهم وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوان في الدين وقال تعالى وما أنرو إلا ليعبد الله مخلصين له الدين منفاء وقيم الصلاة ويؤت الزكاة الآية وغيرها يعني استطرد الشيخ في ذكر أدلة الأركان أركان الإسلام الخمس ذكر الشهادة الأولى شهادة الله لا اله إلا الله وننال ثم لان الأركان الأخرى الصلاة والذكاة وفيأتي الصوم وسيأتي الحج يعني ما أدلة فرضيتها وشارعتها وأنها من ديننا في القرآن الكريم أورد الآيات فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن سبيلهم أي يعطى العثمة ويفك أسره إذا أقر بالشهادة وصلى وزكى أيضا لا يتحقق له أخوة الدين ويصبح في عداد المسلمين إلا بالتوبة من الكفر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أيضا قول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مكلسين له الدين ويقيموا الصلاة معا إقامة صلاة وإيتاء تدخل في علوم قوله ليعبدوا الله لكن أفردها بالذكر كما هو مقرر في علوم البلاغة أن الشيء إذا ذكر خصوصا بعد دخوله في العموم لمزيد اهتمام به وتأكيد عليه ونحن ذلك لما يقع في شأن الصلاة من التفريق العظيم والتفاول والتفاصل فسيأتي في شأن الصلاة تفصيلا أكثر إن شاء الله نعم سؤال الثاني والثلاثون ما دليل الصوم جواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليسمه الآيات وفي حديث الأعرابي أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا أيضا الركن الثالث الرابع من أركان الدين الإسلام هو صوم شهر رمضان المبارك وهذا لا شك فيه وثابت بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة ذكر الشيخ أي الذين نعلم أن نكتب عليكم الصيام هذا فرض عام ثم قص وقت الصيام بأنه الشهر شهر رمضان بقوله فمن شهد منكم الشهر قليصم ثم قص في الآية لبعدها بعد آياتين وثلاث بصيام النهار دون الليل فهو تدرج فرض الصيام عموما وقد كان في أول الأمر قبل فرض رمضان صيام يوم عاشوراء واجبا ثم لما فرض رمضان أصبح صيام عاشوراء مستحبا وكان الصحاب في أول سنة فرض فيها صوم رمضان كانوا يصومون من غروب الشمس يفطرون إذا غربت الشمس إلى صلاة العشاء فقط على وقت الفطر فإذا صلوا العتمة يعني العشاء أمسكوا يبدأ وقت النساء من بعد صلاة العشاء ليلهم كله بنهارهم إلى غروب الشمس اليوم الآخر هذا إذا لم ينم أحدهم أما إذا نام في وقت حل الفطر كما بين صلاة المغرب والعشاء أو نام وقد غربت عليه الشمس وعونين عليه الإمساء أيضا وقد جاءت بباقي قصة لقيس بن أبي صرمة الأنصاري وهي سبب نزول التخفيف وهو أنه كان رجلا رضي الله عنه يعمل في حقله ومزرعته، يجهد نهاره فاحسبها فائم من بعد سلاة العشرة وطبعا على أيامهم ما هو مثلنا الآن يعني يتلذذون بالمطاعم، موين إن حصل تمرتين أكلها أو مذقة لبن شريبة هذا فقط الذي عنده يعني لا تنظر إلى أن يكونوا يأكل ويتربى على, على, على الخوان وعلى الطعام مثلنا الساعة وساعتين حتى لا يكاد أحد يتحرك من كثرة الثقمة التي في بطنه يعني المهم شيء يعني يفك به بيقه فيمسك الليلة كله. فإذا صلوا الفجر غدوا إلى مزارعهم وحقورهم يعمل ويدأل وأنتم يعني تعرف يعني عمل المزارع من أعمال الشاقة عمل شاق جدا يتطلب منه جهدا عظيما وتعبا شديدا فلما حان الشمس إلى الغروب فالآن منسك من صلاة العشاء في الليل حان تشتبسوا أتى بيته منهك القوى متعبا جائعا ضمآنا بلغ به الجهد مبلغه جاء إلى زوجته ها ما عندكم اليوم قالت لا ما في شيء نبحث فذهبت تبحث له عن شيء يفطر عليه تسأل جارتها إن كان عندها قليلا من اللبن أو شيئا من السمر أو شيئا من السويق أو شيء يفطر عليه زوجها الذي يعمل طول نهاره في حقله فغلبت عيناه فنام فغربت الشمس ودخل وقت الفطر وهو نائم والقاعدة كما قلنا خلاص يمسك فأمتك ليله الثاني وأصبح الثاني يوم ممتكا على الجهد والتعب العظيم فلما انتصف النهار اليوم الثالث الآن لما انتصف النهار خرى لغشياً عليه رضي الله عنه فبلغ شأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشق ذلك عليه وانتظر التخفيف من الله فنزل التخفيف من الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكانت تخفيفا على المسلمين بسبب خبر هذا الصحابي قيس بن أبي سلمة الأنصار رضي الله عنه طيب سؤال ثالث ما دليل الحج؟ جواب الله تعالى واتينوا الحج والعمرة لله. وقال تعالى ولله على الناس في الجبل من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج الحديث في الصحيحين وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير. نعم الحج للبيت الحرام هو تمام الأرتن أرتن الدين والإسلام. بد للمسلم أن يحج بيت الله الحرام متى استطاع إلى ذلك سبيلا لأنه لا عزي يقول وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وللعلماء التخصيلات في معنى الاستطاعة وهل هي الزاد والرائح أو قدر أشد من ذلك ونحن ذلك الشاهد أن تقرر في الدين والشرع أن الحج إلى البيت الحرام وكن في الدين مرة واحدة في العمر وما زاد على ذلك فهو وهو من باب التطوير نعم وآل الرابع والثلاثين ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه جواب يقتل كفرا كغيره من المكذلين والمستكبرين مثل أبليس وفرعون نعم نعم الذي يجحد وينكر هذه الشرائح وهذه الفرائض وهذه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأركان التي بعث بها المصطفى عليه الصلاة والسلام وتنزلت به نصوص الوحي الكريم الذي ينكرها ويجحدها ويردها ولا يقبلها فلا شك في كفره وردته وهذا ما يسمى عند العلماء كفر الجحود والإنكار وهناك كفر آخر وهو كفر الاستكبار والإعراض ليس بالضرور أن يطعن فيها أو يردها كونه يستكبر عن فعلها أو يعلم عنها أيضا هذا كفر وهو المسمى عند العلماء بكفر الاستكبار وكفر الإعراض فعندنا كفر الجحود كفر الإنكار كفر التكذيب كفر الاستكبار وكفر الإعراض تقرأ سؤال الخامس والثلاثون ما حكم من أقر بها ثم تركها لموحة كاسل أو تأويل جواب أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه استثاب فإن تاب وإلا قتل حدا لقوله تعالى فإن تابوا وعقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ففلوا سبيلهم وحديث أمرت أن أقاتل الناس الحديث وغيرها وأما الزكاة فإن كان مانعها مما لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرًا ونكله بأخذ شيء من ماله ونكله بأخذ شيء من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله معها الحديث وإن كانوا جماعة ولم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهما أجمعين. فلم يرد فيه شيء ولكن يؤذبه الإمام أو نائبه بما يقوم جازرا له ول... ول... ولأمثاله وأما الحج وكل عمر الحب وصف له لا يفوت إلا بالموت والواجب فيه المبابرة وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا مدى الشيخ فصل في مسائل دقيقة قليلا بعد أن قرر... قررنا في السؤال السابقة أن من جحد شيء ما أركنا سام أو استكبر عنه فلا شك في كفره أو أتى بهذا السؤال يعني من سرق شيئا منها من باب التهاون والكسل لا من باب الجحود والنكران أو الاستكبار فصل فيه قال أم الصلاة ومن أثرها عن وقتها لهذه الصفة يعني التكاسلا وتهاونا فإنه يستثى فإن صابه إلا قتل حدا طبعا هذه مسألة فيها الخلاف القديم بين أهل العلم في تارك الصلاة الذي لم يعلم عنه جحود لها أو ذنكار لها ولكنه تهاون في فعلها وتكاسل عنها وترك أداءها فما حكمه بإجماعهم, بإجماعهم أن يستتاب إلا رواية عن مالك أنه يقتل بدون استتابه ثم إذا استتيب من فعله فإن تاب ورجع والتزم أداءها وفعلها كف عنه السيف وحقن دمه وإن أصر على عدم فعلها ضم استتابته ضم استتابته ودعوته إليها وتهديده بالقتل وإزهاق نفسه وإراقة دمه فأصر على عدم فعلها فإنه يقتل بالإجماع ثم هل يقتل في هذه الحالة حدا كما يقتل القاتل وكما يقتل مثلا القاطع الطريق نحو ذلك أو يقتل كفرا وردة؟ الشيخ هنا يعني يختار القتل حدا وهو قول لبعض أهل العلم مروي عن قول الشافعي وقول أيضا لمالك في إحدى الروايات عنه وأيضا معهم بعض أهل العلم وهناك قول آخر وأنه من كان هذا حاله يترك الصلاة ولا يؤديها ولا يصليها فيستتاب إلى فعلها ويدعى إلى أدائها فيسر ويهدد فيستمر يرفع عليه السيف فيختار أن يقتل وتزهق نفسه والقتل وإزهق نفسه أعظم ضرر ممكن أن تتعرض له النفوس على ألا يركع لله عز وجل ولا لله قالوا هذا لا يمكن أن يكون مسلما بحال فإنه يموت في هذه الحالة كافرا مرتداً وهذا قول مروي عن جماعة كثيرة من أهل العلم منهم سعيد بن جبير منهم عامر الشعبي منهم عبد الله بن المبارك منهم الأوزاعي أبو عمر عبد الرحمن الأوزاعي منهم الإمام أحمد منهم الإسحاق بن إبراهيم الحنظر معه بن راهوية وقول الشافعي فالحفاه الصحاوي قولاً للشافعي نفسه ونحن ذلك من أهل العلم وكبارهم بل حفاه بن حزم في المحلى وابن القيم في كتاب الصلاة قولا للصحابة ينقصهم رواه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رووه عن معاذ بن جبل رووه عن ابن عباس عن كبار الصحابة وفقهائهم أن من كانت هذه حالة وهذه السورة لا ينسى أن يكون بسيماً بحالة وشيخ الإسلام اليثيمية يفصل تفطناً دقيقاً في المسألة فيقول كما يعني ذكرنا أعظم تلف وأعظم مكروه للنفوس هو الموت بلا شك والقتل فلا يمكن في شخص أن يرضى أن يتحمل هذا التلف العظيم والموت الذي هو أعظم مكروه للنفوس على أن يصل يصلي لا يمكن أن يكون بحال وهذه حاله مقراً بوجوب السلام لا يمكن لأن هناك تلازم ظاهر وقوي بينما يقوم في القلب ما يظهر على على جواره يمثل الشيخ بمثل آخر لتقريب الصورة لو جاء برجل مثلا يزعم أنه مثلا يحب أبا بكر وعمر وأنه يعظمهما ويعتقد أنهما خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهما صاحب رسول الله عليه وسلم وزيراه وعبداه وإلى آخر فضائلهما ونقفه يقول أنا مقرب هذا ثم يقاله ترضى عنما. قل رضي الله عن أبيك العمر فيأبى يهدد يأبى نقتل يأبى فيأبى أن يقتل ولا يتربن عنهما هذا لا يكون في حقيقة مقرن بفضلهما ولا شاهدا بإمامتهما وإنما يقول ذلك ظاهرا فقط لغرب معين أما قرارة نفسه يحمل لهما في الغلة والفره والفقدة دلال على ما تحمل أن يقتل ولا يتلفظ بترضي عن الشيخين دلال على خبث ما في قلبي ضدهما وكذلك في شأن تلك الصلاة فونه يرضى ويتحمل أن يقتل وتزهق نفسه وهو أعظم تلف وأعظم مكروه يحصل للنفوث على أن لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجة ثم يكون بعد ذلك المسلما هذا في الواقع لا يمكن إنما هذا دليل على أنه في قلبه وقاراة نفسه لا يطر بوجود الصلاة بل قد لا يطر بألوهية الله ولا لرسول الله بالرسالة والنبوة وهذا يعني يكاد يكون إجماع عند الصحابة كما سيأتي تفصيل لذلك ربما في مباحث قادمة إن شاء الله تعالى الشاهد هذا هو شأن المسألة في تلك الصلاة وأحيبكم على مرجع مهم في هذه النقطة توسع فيها وذكر الأدلة من الجانبين وفصل وذكر قبل التلازم هذه وهي مهمة جدا لبيان حقيقة المثألة لأن فرض وجود شخص مقر بالصلاة ومؤمن بها ثم يغضى أن يقر ولا يصلي هذا الفرض لا يمكن يقع في واقع الأمر وواقع الحال راجع كتاب الصلاة للحافظ ابن القيم عليه رحمة الله ومطبوع موجود تجدون التفصيل العظيم فيه وراجع أيضا كتاب الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية فيه تفصيل في هذه المسائل وكذلك شأن الزكاة، شأن الزكاة صحيح أن يمتنع من الزكاة ولا يؤديها على الإمام أن يأخذها الإمام المسلم يأخذ منه قهرا قهرة لأن حق للفقراء والمساكين في, في ماله سُقى منه، وليس له فضل فيها، وليس له كرم فيها عندما حق واجب عليه يجب أن يؤدي. النافلة هو التي إنها هذه ناس بها أما الزكاة واجبة لا فضل له فيها أبداً، وإن كانوا جماعة. أو قبيلة أو طائفة منع كلهم الزكاة وكانوا ذوي شوفة ونصبوا الحراب وشهر الصيوف لقتال جابي الزكاة من قبل الإمام المسلم يجب قتالهم كما صنع الصديق أبو بكر مع الصحابة في حروب أهل الردة والصواب كما حرره العلماء أنه إذا امتنعت طائفة من أداء الزكاة جحدا لها وعدم إقرار لها وإعتقاد أنها خاصة فترة معينة ثم زال حكمها ورضوا بأن تشهر الصيوف وتنصب الحراب وتدق طبول الحرب ويقاتلون ويجالدون ويقتلون ويقتلون على أن لا فرض الله في الزكاة هذا قتالهم الصواب في أنه قتال ردة لا قتال بغي كما يذكره الخطابي أو غيره قتال ردة وهذا ما صنعه الصديق وهذا ما صنع وما قشه فيه عمر في بداية الأمر وناظره أبو ذكر في ذلك واحتج عليه بالنصوص واحتج عليه بالقياس على على قتال تاركي الصلاة ولحم ذلك النصوص، فأصبح إجماع عند الصحابة وشرح الله صدورهم جميعا لقتال أولئك المرتدين وقاتلوا أولئك النفر كما هو معلوم مشهور والدليل أيضا أنهم بعض الطوائف الذين منعوا الزكاة في عجل الصديق لما رأوا القتال ورأوا صليل الصيوف ورأوا الصحابة قد أجمعوا على قتالهم يعني خوفا من من من ضرب الصيوف رجعوا عن عن ما فنعوا في أول الأمر وسمحوا بأداء الذكر ماذا صنع لهم أبو بكر عمر أخذهم وفرض عليهم العمل في حقوق المسلمين عند أصول أذناب البقر حتى يختبر وضعهم ويختبر حالهم قد يكون هذا إنما خوف فقط من الضرب والقتل وكذا وهم باقون على ردتهم وباقون على جهودهم فإن ظهر منهم استقامة الحال أرجعوا إلى ديارهم وأرجعوا إلى أمالهم وإن ظهر في علامات أخرى يرى, يرى الله أبا بكر والصحابة فيهم رأيه كما هو معلوم في قبيلة بني يربوع وزعيمه مالك بن ويرة اليربوعي الذين اعتصموا وقاتلوا وقتلوا بسبب عدم أدائهم للزكاة وهذا له تصيل في مباحث قتال المرتدين وردها البخاري في كتاب في في صحيحه في أوضاع قتال المرتدين. نعم أما الصوم والحج أيضا فيه روايات عن الإمام أحمد أن تعامل نفس المعاملة. الذي لا يصوم ويصر على أن لا يصوم ويرضى بالقتل على أن يصوم يطبق عليه نفس الحكم في تارك الصلاة ونفس الحكم في تارك الزكاة هذا قول مشهور مروع عند الحنابلة وإن كان بعضهم يعني يقرر ما قرره الشيخ هنا في هذا فرق فرق عظيم بين من يتهاون أو كذا أو يفطر ثم إلى استتيب وهدد ارتدع وبين من يصر على أن لا يفعل الصوم أو لا يحج مع استطاعته أو لا يزكي أو لا يصلي ويرضى أن يكر على أن لا يفعل هذا فرق بين الصورتين وهو الذي يحل كل الأشكال في المسألة وتجتبي فيه الأقوال فيها إن شاء الله على فكرة ما هو الإيمان السؤال الثالث والثلاثون يعني شوف من هذا الحجم مثلًا عمر عمر كان يبعث البعوث يقول إذهبو فمن رأي تبوه موسرا قادراً ثم لم يحل تضربوا عليه الجزة ليسوا بمسلمين ليسوا بمسلمين ليسوا بمسلمين واضح جزة تضرب على من؟ تضرب على مسلمين ما يمتنع في هذا الصورة عن الحج إلا شخص يعني في فيقات نفسه غير مؤمن به وغير مقتنع به وطاعن فيه أما المستطيع المؤمن الصادق بل تجده يتحرك. المؤمن الصادق الذي عمل بهذا الصادق إذا كان غير مستطيع يتمنى لو استطاع بل تجده يتحاير ويبذل الجهد العظيم على أن يصل إلى بيت الله الحرام ليؤدي هذه الفريضة فأنتبه للقضية فيها تصفي نعم سؤال السادس وثلاثون يعني شوف قضية الحج مثلا عمر, عمر كان يبعث في البعوث يقول اذهبوا فمن رأيتموه موسرا قادرا ثم لم يحش تضربوا عليه الجدد ليسوا بالمسلمين، ليسوا بالمسلمين، ليسوا بالمسلمين. واضح؟ جد فضوله على من؟ فضوله على المسلمين؟ يعني ما ما في هذا الصور عن الحج إلا شخص يعني الفقاة نفسه غير مؤمن به وغير مقتنع به وطاعن فيه. أما المستطيع المؤمن الصادق بل تجده يتحرك. المؤمن الصادق الذي عمل بهذه هيتحرك إذا كان غير مستطيع يتمنى لو استطاع. بل تجدوا يتحاير ويبذل الجهد العظيم على أن يصل إلى بيتنا الحرام ليؤدى هذه الفريضة فانتبهوا للقضية فيها تفسير سؤال السادس والثلاثين ما هو الإيمان جواب الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل, ويتفاضل أهله فيه تعريف أهل السنة للإيمان هو هذا أن الإيمان قول وعمل وبعضهم يقول قول وعمل ونية والقول هو قول القلب بمعنى التصديق الجازل بالله وبرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وبالقدر وقول اللسان هو التلفظ بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعمل القلب وعمل القلب قدر زائد على أصل التصديق فلا بد من التصديق ومعه عمل القلب ما هو عمل القلب نحبته لله والرسول والدين إحباته إنابته خلاصه، خشيته، توكله، استغاث استعانته، كل هذه أعمال قلبية قدر زائد على أصل التصديق، وبذلك نبت القول يقول الإيمان هو التصديق فقط، الإيمان التصديق هو يعني جزء في الإيمان وليس هو الإيمان كله، فلا بد مع التصديق من لازمة من عمل قلب والمحبة والإخلاص والإنابة والخشية ونحو ذلك الأمور، ثم عمل الجوالات، عمل الصالحات، اللي فصلنا نقول فيها الصلاة والصيام والحج والزكاة وذكرنا الأقوال فيها وأن من تركها استتاب ويفعل به كذا ويفعل به كذا فلا بد من هذه الأمور كلها تصديق القلب وعمله الذي وإناهته ومحبته وقول اللسان وهو التكلم بالتوحيد فما قررنا وعمل الجوارح هذا هو الإيمان عند هذه السنة والجماعة ما سؤال سبعة وثلاثين عمل اللسان يعني طبعا عندما لسان يتفاعل بالتوحيد هناك عبادات لسانية معروضة. كمثل ذكر الله عز وجل في أيامي كمثل كلاوة القرآن كمثل أمر معروف النهاية المنكة كمثل تعليم العين، كل ما يؤدى باللساء العمل نفسه، وهو داخل في ظن الأعمال داخل في ظني الأعمال،, ظن الأعمال نعم السؤال السابع والثلاثون يجيد وينقص هذا أيضا مقرر وثابت رسول خاص. نعم ما الدليل على كونه قولا وعملا جواب على الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الآية وقال تعالى فأمنوا بالله ورسوله وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا لا تنفع إلا, بتواطئ إلا بتواطئهما وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل قبلة ثم الصلاتكم كلها إيمانا وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهات وقيام ليلة القبر وصيام رمضان وقيامه وعداء الخمس وغيرها من الإيمان وعداء الخمس وغير وغيرها من الإيمان وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قام إيمان بالله ورسوله يعني ذكر أدل على أن الإيمان قول وعمل مثلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم على العمل القلب فآمنوا بالله ورسوله يعني اعلنوا إيمانكم هو قول بثاني ثم قال وما كان الله يوحي إما نكِل أي صلاة كما هو معلوم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم يعني نزلت حول القبلة معلوم قد نرى تقلب وجهك للسماء فالأول ينّك قبة ترباعها أو اللي وجهك شط المتيحرة وكان أُناس المسلمين ماتوا قبل تحويل القبلة فتناقش الطهام في أمرهم ما شاء من صلاتهم كانوا يصلوا بيت المقدس ما شاء هل يصابون عليه؟ هل تضيع عليهم فأنزل الله يزل وعلا وما كان الله ليوبيع إيمان أي صلاتة تم الصلاة أنه عمل ظاهر يعمل بالجوارح سماه إيمان دقيق على أن العمل من الإيمان على أن العمل رقم ركيم في الإيمان ثم الأدب كثيرة من صام رمضان إيمان واحتسابا متقدم قيام وليت القدم من الإيمان ما حب الأنصاري من الإيمان أداء الخمس من الإيمان الصلاة من الإيمان ذا كلها جاء فيها النصوص أن هذه أجزاء العمل كلها تبني في الإيمان بناء والإيمان كما تعلمون يعني حقيقة مركبة ذات شعبة قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستونه أو بضع وسبعون شعبة فكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيماناً ولكن شعب الإيمان على نوعين. شعب يزول الإيمان بزوالها وشعب لا يزول الإيمان بزوالها وإنما ينقص. مثل الشهادة، شهادة شهادة الله بالتكفير. هذا الشعب في الإيمان، لكنه إذا زالت زال الإيمان بزوالها ولا ينفع شيء مع الصلاة كما هو القول الراجح إن شاء الله إن إذا زالت بالكلية تماما زال الإيمان بزوالها. وهناك أيضاً شعب لا يزول إيمان بزوالها ك. وإنما ينقص مثل عمار سلالة عن القرير ومثل وما شاكله وما قربه إذا ما فعلوا الأرض تقل على نقص في إيمانه لا على زواله وبهذا نرد على كلا السلقين على الوعيدية المكثرة بالذنوب أو ترك بعض الأعمال الصالحة وعلى المرجية الذين لا يعتبون أن ينقص الإيمان أو, أو تقدح فيه لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص نعم السؤال الثامن وثلاثونه ما على زيادة الإيمان ونقصانه؟ جواب: أوله تعالى يزداد إيمانا مع إيمانهم، وزدناهم هدا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدا، والذين اهتدوا زادهم هدا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فخشواهم فزادهم إيماما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليمًا، غير ذلك من الآيات. قال صلى الله عليه وسلم. لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافعتكم الملائكة أو كما قال هذه جلّة ظاهرة وواضحة على أن الإيمان يزيد وينقص وزيادته إنما تكون بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله ونقصانه يكون بالمعاصي ومخالفة أوامل الله عز وجل قال عمير الخطم رضي الله عنه من سئل هل الإيمان يزيد وينقص هذا رواه أبو شيبة في كتاب الإيمان والقاه أبو عبيدة القاسم في كتاب الإيمان هل الإيمان يزيد أنقاصا؟ نعم. إلى فما زيادة وما نقصان؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدنا وسبحنا وأطعنا فكنت زيادة وإذا غفلنا وإذا غفلنا فذلك نقصان. وجمع بعض الصحابة كابيحك أبو وغيره أن الإيمان لا يزيد حتى يكون كأمثال الجبال ولا لا ينقص حتى يكون كأمثال الضر والهبة. تفاظ العظيم. في هذا المجال وتأتي للتفاظل أيضا سؤال مستقيم وأول باب في كتاب الإيمان في صحيح البخاري هذا كتاب الزيادة باب الإيمان وأنه قول معمل يزيد وينقص وأورد الأدلة على زيادة ونقصة نعم سؤال تاسع ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه جواب قال الله تعالى والصابقون السابقون أولئك المقربون إلى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وقال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجلة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صابق بالخيرات بإذن الله الآيات وفي حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ما يزن شعيرة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. ثم يخرج ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. معدام يزيد وينقص كبقران، فإن أهل الإيمان اتفقوا فيما بينهم. فمنهم من حقق درجات العلا والمقام الأرفع في في, في الإيمان اعتقادا وقولا وعملا ومنهم من يعني ينقص عن ذلك وينقص وينقص وبينهم من التفاضل الشيء العظيم بناء على تفاضل في إيمانهم سيتفاضلون في أعمالهم واضح على ظاهر فتجد أشخاص هناك يسابقون في فعل الفيضان وناس مقتصدون يعني على فعل الواجبات الضيوف وناس مقصرون ضارين لأنفسهم كما قال تعالى ثم أورفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هذا أدنى الدرجات يعني الذي أخلى ببعض حقوق الله من أعمال الصالحة وارتكب واقتحم بعض المنكرات ومناهي الله عزيزي عرض نفسه للسخط والعرف فهو لنفسه من هذا الباب ومنه المقتصد الذي يقتصر على فعل الواجبات ويكوف نفسه عن المحرمات الظاهرة وليس عنده استعداد للتسابق والتنافس في المستحبات هناك خريق أعلى وهم ماذا ومنهم سادق بالخيرات لا يطرق باب من أواب الخير إلا طرقه ولا باب من أواب الخير البر إلا ذهب إليه يبتغي ثواب الله عز وجل هذه أعلى الدرجات إلى شك وبناء عليه سيكون التفاضل في الثواب يوم القيامة فإن الجنة مئة درجة كما قال صلى الله عليه وسلم لأم سراقة لأم سراقة إنها جنان كثيرة إنها مئة جنة وإن ابنك قد أصابل في الدوسة الأعلى هذا ليش الدرجات؟ بناء على التفاضل في العمل الذي كان مبنيا في الأسعى التفاصة في ماذا في إيماني وما مستقر في قلوبين النبي أصلى سلم كان يوما جارسا بين أصحابي فقال من أصلح منكم اليوم صائمة قال أبو بكر أنا من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا من تصدق اليوم منكم بصدقة قال أبو بكر أنا ما كان في الأمة يعمى إلا أبو بكر إيجibilي أبو بكر الذي وعد بالجنة وهو مناقبه وماذا انظر حاله دلالة على أن كلما كان الإيمان في القلوب أعظم كلما كان صاحبه الخير أسبق وأقرب ذلك يضبط القدار في كل شيء ذلك أقول أنني في شخص واحد في يوم واحد إن لا تخله الله الجنة من أي أبوابها شاء وقصة عمر لما أراد أن يسادق في فالصدق المعروفة معروفة الشاهد هذا أمر ظاهر وواقع في النفو الشرعية وظاهر وواقع أيضا في أحوال الناس وسيظهر أيضا في التواب الأسروي عند الله سبحانه وتعالى نعم السؤال للأرض ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق جواب قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مفت عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون من الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وعن محمد رسول الله وإيقان الصلاة وإيتاء الذكاء وأن تؤدوا من المغنم القمص يعني يقصد كما قلنا في الدرس السابق أن الإسلام ومم الإيمان إذا أطلق كل منهما على الفراد في النسوة الشرعية فإنه يشمل الدين كله وهذا قلناه في الدرس الماضي هذا دليل على أن الإيمان إذا أطلق مستقلا فإنه يشمل الاعتقاد القلبي والقول والأعمال الصالحة من صلاة وصيام ونحن حديث الحديث القيس دليل على تفصيل فيه نقرأ ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل جواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره تفصيل يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان معا يتجه الإسلام إلى أركان الخمس ويتجه الإيمان إلى أركان القلبية السيد كما ذكرنا ذلك بالتفصيل في الدرس السابق أخرى السؤال الثاني والأربعون ما دليلها من الكتاب جملة؟ جواب قد الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والمبيين وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه ذي قدر وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراضه يعني دليل شعب الإيمان ومباحثه جملة في القرآن ذكر آية البر المشهورة ليس البر أنت والوجوة ولكن البر من آمن بالله واليوم الله والملائك والكتاب والنبيين هذا أركان ثم قال بعدها ماذا وآت المال على حبي ذوي القربة واليتامة والمساكين ومن السبيل ذكر يعني أشياء باطنية وذكر معها أشياء طاهرية من أعماس فالحدة لا يعلمة يجمع عا اسم البر واسم الإيمان جملة ثم ذكر آية تخص القدر باعتبار أحد أركان الإيمان وسياق القدر مبحث خاص وعسلا خاص أيضا سؤال الثالث من الأربعين ما معنى الإيمان بالله عز وجل جواب والتصديق والجزم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بذد ولم يعقب به والأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده ولم يعقب ولم يعقب ولم يعقب الله؟ يعقب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 هذا الاعتقاد الجاز بأن الله هو خالق الخلف وربهم ومليكهم سبحانه وتعالى والمتصرف فيهم والمدبر لشؤونهم والمالك لأرزاقهم والمقدر لآجالهم والمرجع إليه والمصير إليه وكل القضايا منه وإليه سبحانه وتعالى ويلتحق بذلك باب القدر لأن القدر من تفصيل قدرة الله في وهو متعلق بالربوبية وله تعلق آخر بالألوهية يعني سيأتي تفصيل إن شاء الله وأيضا مع ذلك الاعتقاد في ألوهية الله أنه هو الإله الحق الواحد الذي لا يجوز أن يعبد سواه أبدا ولا تصرف العبادة لغير سبحانه وتعالى ولا بد من ذلك فإن مجرد الاعتقاد أن الله موجود أو أنه الخالق الرازق دون الإقرار له بالألوهية هذا لا يسمى إيمانا ولا يقبل ولا يسمى إسلام فإن هذا هو كان عليه المشركون كان عليه المشركون ولا إنسان من, من خلق السماوات العرب يقولون الله كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله ونحو ذلك من آيات تدل على أقارهم بربوبية الله وأنه المالك والخالق، بل وعندهم جنس إيمان بقدر كما نعرض ذائف لأشعارهم وأقوالهم ولكن لما أشركوا في العبادة مع الله غيره من الأصنام والأوثان وغيرها كانوا مشركين كافرين بعث لهم النبي الأمين عليه الصلاة وقاتلهم وجاهدهم وأثم معهم من أسلم وكفر به, وكفر به من كفر وأيضاً تمنحك الأسماء والاصفات وسيأتي تفصيله إن شاء الله الاعتقاد أن الله له الأسماء الحسنى والاصفات العلا التي انفرد بها سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وهذه الجملة المختصرة تأتي مزيد بصر إن شاء الله ابتدأ الشيخ بالعلوهية نعم سؤال الأربعون الأربعون ما هو توحيد إلهية؟ جواب هو الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وغير ذلك من الآيات وهذا قد وثت به شهادة أن لا إله إلا الله ابتدأ الشيخ بتوحيد الألوهية في تفصيل الإيمان بالله باعتباره هو الغاية والمقصد هو, هو الغاية ما الغاية من بيثة الرسل وإنزاي الكتب والغاية عبادة الله تحقيق الألوهية لله سبحانه وتعالى وذاك تتحقق بماذا قال إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعمال مع نفي العبادة عن كل ما سوى الله فلا يجوز أن يعبد إلا الله ولا يجوز أن تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى ومن صرف العبادة لغيره كلا أو جزءا فقد كفر وأشرف فقد كفر وأشرف نعم هو ضد توحيد الإلهية جواب ضده الشرك وهو نوعان شرك أكبر ينافيه بالكلية وشرك أصغر ينافي كمانه ضد التوحيد لا بد من معرفة أفضاد الأشياء فالتوحيد ضده الشرك الإيمان ضده الكفر الصدق والإخلاص ضده النفاق والرياء فلا بد من فعل الواجب وهو التوحيد والإيمان والإخلاص والصدق والحذر من أفضادها من الشرك من الكفر من النفاق من الرياء لا بد ولا يكمل إثباتك لهذه الأمور إلا بانتفاءك تماماً من تلك الأمور وبراءتك من الشرك جملة وتفصيلة ومن الكفر أكبراً وأصغر ومن الرياء والنفاق أكبراً وأصغر دلالة على تمام إيمانك وتوحيدك وإخلاصك وصدقك فالأمران متقابلان متضادان لا يجوز أبداً عن أن يجتمعا وإذا اجتمع الكفر والنفاق مع الإيمان هذا إما وإما ينقص وإما أن يتحول إلى كفر كل أكبر فيزيله وإذا قسم العلماء كفر أكبر وأصغر وشرك أكبر وأصغر ونفاق أكبر وأصغر الأكبر أي الذي يقع في الناقض الذي يخرج به عن الملة والاصغر ذرائع ووسائل خطيرة تنقص وتقضح في الإيمان والتوحيد لكن لا تزيله لكنها ذرائع إلى خوص إلى الشرك الأكبر والكفر الأكبر ذاك يجب أن تحضر من هذا الباب لأن التساهل فيها والتمادي فيها قد يخرج الإنسان يعني إذا نوقفه من أكبر هذه مسألة دقيقة لا يضمن الإنسان فيها نفسه مثلا كما سأذكر الشيخ الحلف بغير الله قرر العلماء أنهم يمنع الشك أصغر في الأصل هذا والمقصود به الشك أصغر يعني كونها تجري على على على على فقط كانوا يحلف بالنبي أو يحلف كذا أو يحلف بالشرف أو يحلف بالأمان أو يحلف بغيره الأصل تجه على الأصل لا يوقع اعتقاد أن المحلف به معظما كتعظيم الله أو مستحق أن يخلف فيه كاستحقاق الله أما إلى تواطع القلب مع اللسان لأن هذا المحلوف به مثل الله يستحق أن يخلف به كتعظيم الله هذا ما أكثر شركا أصغر إنما أصلح شركا أكبر نتبه للقضية لا قال عنه هو ذريعة ذريعة تقود وتوصل وتسوق إلى الشرك الأكبر فمن هذا الباب تحذر من وجه آخر الشرك الأصغر طرر أهل علمي أنه أعظم من الكبائر. نحن أمام ثلاثة أمور. شرك أكبر يخرج من الإسلام يخلد صاحبه في النار. كبار وذنوب ومعاصي خطيرة قد يفشل الله وتجاوز عنه رحمة وإحسانا. قد يؤخذ بها ويعاقب عليها عذلا وقصفا. وله شفتم الأمه في ذلك. أشاد صاحبه تحت مشيئة الله متى مات مؤمنا موحدا وذنوبه على ظهره يسأل عنها يوم قيام يحاسبه الله عليه ويعاقب ويعف له هذا شأن الله فيه. في مرحلة أخرى بينهما شرك مرحلة الشرك أصغر يقع في الشرك الأصغر. لا هو كافراً خالجاً من الملة مخالدة في النار كذلك ليس هو يعامل معامل الصاحب الكبير فيطول تحت المشيات قال العلماء الذي يلق الله بمعض أنواع الشرك الأصغر لا بد أن يعاقب شوف الفرق لا بد أن يعاقب لكنه لن, لن يخلد فهو من جهة خالف الصاحب الشرك الأكبر بكونه لن يخلد ومن جهة خالف الصحابة الظلوغ والمعاكم بكونه لا بد أن يلحقه الوعيد لأن الله عمّم إن الله لا يغفر أن يشرك كبير وهذا اسمه شرك ما اسمه معصي اسمه شرك ولو كان شرك أصغر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا منهج السحابة بدليل قول ابن مسعود وهذه قاعدة عظيمة نكرى الشيخ محمد بن في كتاب التوحيد وفصل فيها تفل السلام كثيرا في بيان المرحلة هذه التي صاحب الشرك الأصغر يعامل معاملة لا معاملة للصاحب الكبير ولا معاملة للصاحب الشرك ماذا؟ الأكبر قول الصحابة بن مسعود اسمع للمنهج وتحديد اللوابط قال لأن أحلف بال... بالله كاذبة أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقة الحلف بالله كذبة ما هو كبيرة ما سمى نفسها لأننينا الغموز التي تغمص صاحبه بالنار كبيرا بالله لتروج بضاعتك أو أو كذبة الوزور ومع ذلك اعتبرها بن مسعود الصحابي الجليل أهوى من أن يحلف بغيري الله الذي هو شرك الأكبر كيف صبامك كيف؟ إذن هي مرحلة أعلى من صاحب الكبيرة وأدنى من صاحبي الشرك الأكبر أكبر. السؤال السادس والأربعون ما هو الشرك الأكبر؟ جواب هو اتخاذ العبد من دون الله لدن يسويه برب العالمين يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه ويطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير نظاة الله وغير ذلك. قال الله تعالى: إن الله لا يرضى أي يشرك به ويأمر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد اقترى إثم عظيم. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرمه الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح وغير ذلك من الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعددوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وهو في الصحيحين ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وغير ذلك من الآيات بعد أن ذكر الشيخ عليه رحمة الله في الأسلة السابقة أن من أن توحيد الألوهية هو أهم عنصر في الإيمان بالله وهو الذي دعت إليه الأنبياء والرسل وهو الذي قام الخلاف بين الرسل وأتباعهم وبين أعدائهم من الكفار والمشركين والمنافقين بيّن ابتداء من هذا السؤال ضد توحيد الألوهية وهو الشرك كداء على القاعدة المشهورة أن الضد يعرف بضده وبضدها تتميز الأشياء والضد يظهر حسنه الضد وهذا على منهج الصحابة رضوان الله عليهم كما كان عمر يقول لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية فمعرفة محاسن التوحيد وعظم شأنه وأهميته ورفيع قدره يظهر أيضا مع ذكر ذلته يظهر بمعرفة ضده وسوء ضده وخطورة ضده الذي هو الشرك الذي هو الشرك فبين الشيخ اختدا من, من هذا السؤال ضد التوحيد الذي هو الشرك الأكبر وسيأتي عرض الشرك الأصغر ولكن المقصود الآن الأهم ونعلم هو الشرك الأكبر فأن الذي يقع فيه ويلقى الله عز وجل به فهو ميؤوس من نجاته ميؤوس من نجاته موعود والعياذ بالله بالخلود في نار جهنم وقد ذكر بعض أهل العلم ضابطا. نميز بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. فقالوا الشرك الأكبر هو أن يصرف العبد ما هو حق ما هو حق لله لغير الله. حق من حقوق الله يصرفه العبد لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. الذي كما نقول في عباراتنا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله لأن العبادة كلها جملة وتفصيلا قلبية وغير ذلك كلها حق الله. <تصفيق> عز وجل فصرف ما هو حق لله لغير الله عز وجل هذا والشرك الأكبر أما الشرك الأصغر فهي أعمال وأقوال تكون أشبه بالزرائع والوسائل التي تقود وتوصل إلى الوقوع في الشرك الأكبر إن لم يحذر منها ويختاط فيها فإن هو العياب لله يخشى على صاحبها أن يتذرع بها ويتوصل بها إلى الوقوع في الشرك وإن كاته من الشرك الأصغر حتى يتميز صاحبها عن صاحب الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ومحكوم بخلوده في نار جهنم وسيأتي أيضا بسط لذلك في معرفة الشرك على أصغر الشيخ ذكر فطورة هذا الشرك وأنه لا يغفره الله عز وجل وأن صاحبه موعود بالقلود في النار ومحرم عليه دخول الجنة وهذا أمر قطعي يعرفه كل من قرأ كتاب الله عز وجل وقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن من لقي الله يعبد غيره أو يشرك في العبادة معه غيره فلا حظ له عند الله في الآخرة وهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها كما ساق الشيخ في ذلك الآيات وأدرج الشيخ ضمن الشرك الأكبر النفاق الأكبر الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر وإبطان والعياذ بالله محادة الله ومحادة رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا أمر قطعي وظاهر وقد جمع الله وسوى بين المنافقين والمشركين في المصير الأخير وقال تعالى إن الله, جامع المن... إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا لأن حالهم واحد كفارا بالله عز وجل مكرين لنبوة نبي عليه الصلاة والسلام بل ومحاربين ومحادين ومشاقين الفرق أن أولئك أعلنوا وأظهروا وهؤلاء تستروا وأخصوا والنتيجة والنهاية والمصير واحد إن المنافقين في الدرق الأسفل من النار والشرك الآن قلنا الشرك الأكبر يدخل فيه أيضا النفاق الأكبر النفاق الأكبر والشرك الأكبر أحد أفراد الكفر الأكبر فمعنى ذلك أن الكفر أعم, أعم من الشرك والنفاق كيف ذلك؟ يتبين ذلك بما يلي ليس, ليس حتميا أن الإنسان لا يخرج من الدين ويكون محكوم عليه بلحنون في النار أن يشرك قد يكفر بغير الشرك قد يكفر بغير الشرك يعني كلمة الشرك تقتضي يعني المشاركة أن تساوي الله مع غيره في العبادة أو أن تعبد مع الله غيره أو أن تعبد من دون الله غيره هذا هو الشرك القفر قد يكون بغير ذلك قد يكون بالإعراض الكل عن عبادة كل شيء عبادة الله عبادة غيره قد يكون بالتكذيب قد يكون بالاستكبار قد يكون بالإلحاد وإنكار وجود خالق للكون كما سأأتي تفصيل ذلك في أضلال التوحيد الرموزية فالشاهد الكفر أعم من الشرك وأعم من النفاق والنفاق والشرك من أنواع الكفر وهذا يعني يجب أن نتنبه له نعم سؤال سيدنا الرافض ما هو الشرك الأصل جواب هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل من به الله تعالى قال الله تعالى فمن كان يرجو رقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما, ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وسئل عنه فقال الرياء ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمان وغيرها قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد وقال صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا الكعبة ولكن قولوا رب الكعبة وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وفي رواية وأشرك ومنه قوله ومنه قول ما شاء الله وشئت قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ذلك أجعلني لله نذا بل ما شاء الله وحده ومنه قوله ومنه قول لولا الله أنت وما لي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله عليك ونحو ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان قال أهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان ولا يجوز لولا الله وفلان هذا الشرك الأصغر ضابطه أنه لا يخرج من ملة الإسلام ولا يحكم على صاحبه بالخلود في النار وله يعني يوم ينجو فيه إن عذبه وادخل في النار ولكنه أيضا سمي شركا لأن فيه صورة الشرك لن فيه صورة الشرك والشرك هو مساواة غير الله بالله إذا كان مساواة غير الله بالله في عبادة تامة كاملة أي في حق من حقوق الله فهذا هو الشرك الأكبر إذا كان في ألفاظ تجري على الأنسنة هي أشبه بالوسائل والذرائع فهو الشرك الأصغر ومع ذلك هو مخوف ويحضر وينتبه منه لأن قولنا زريعة ووسيلة الاستسهال فيه والاسترسال معه والتهاون فيه قد يوقع الإنسان دون أن يشعر في الشرك الأكبر صورة ذلك الحلف بغير الله عز وجل قرر الشيخ هنا وقرر العلماء قبله أنه من أنواع الشرك الأصغر يعني لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام كالحلف مثلا بالآباء أو بالامهات أو بالنبي أو بالشرف أو بالامان أو بحياة كلام أو بكذا أو بكذا لأن الحلف بالشيء فيه نوع تعظيم الله الحلف بالشيء فيه نوع تعظيم الله والتعظيم مقرر في ديننا أنه لا ينبغي ولا يجوز ولا يكون إلا لله عز وجل لذلك جعل الحلف له سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل أو ليصمت فإذا حلف بغير الله عز وجل تحققت صورة الشرك عظم غير الله أو سوية غير الله به في اللفت ولكن الغالب من أحوال المسلمين الغالب من أحوال المسلمين أن هذه إنما تجري على ألفاظهم جرياناً دون اعتقاد من قلوبهم أن هذا المحلوف به يعظم كتعظيم الله أو أن هذا المحلوف به يستحق أن يُحلف به كما يستحق الله عز وجل يُحلف به إذا اقترن الحلف بغير الله اللفظ هذا مع اعتقاد القلب تعظيم المحلوف به مع الله ما عاد شركاً أصدار وإنما سيتحول إلى شرك أكبر وإذا قلنا أنه مخوف ومحظور يخشى على صاحبه أن يقتلن أ أ أ أ أ ألفاظ لسانه بأمور تقوم في قلبه فيقع في الشرك الأكبر دون أن يشعر والشيطان حريص في هذه المجالات وحريص في هذه المضايق وأغلب الناس ليس عنده من العلم وليس عنده من الوعي وليس عنده من الإيمان ما يتنبه مثل هذه القضايا وإذا كان أخوف ما يطافه النبي على أمته هذا الشرك من جهةين، من جهة كثرت انتشاره في الناس وقويه فيه. إذا كان وقع والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، يقول له القائل ما شاء الله وشئ، ويقول ويقولون ويقول ورب مح ومحمد محمد يحرفون محمد، ويقول والكعبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الرجل اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تشرفون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة، فنها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ونها كل من سمع منهم مسأله فاض أن يتلفظ بها ويقولها وحذّرهم منها التحذير العظيم وزجرهم عنها الزجر العظيم وأخبر أنها من أشد ما يخافه عليهم من أشد ما ومن جهة أخرى أنها قد تكون ذرائع ووسائل يستغلها الشيطان فيقود الإنسان بها شيئا فشيئا حتى يوقع في الشرك الأكبر دون أن يشعر ودون أن يعي ويظن أنهم في عداد المسلمين وقد وقع والعياذ بالله في ناقض من نواقض الدين ويقال الله عز وجل بشرك أكبر. يؤس معه في نجاته ودخول إلى الجنة ويخلط في النار لذلك قلنا يعني هذا معنى قولي أنه ذريعة ووسيلة. ووسيلة فإذا كان المصطفى عليه والسلام يعني والسلام أخبر فيها حديث أخرى أن الإنسان حتى يستقي محارم الله ويستقي حدود الله ويستقي مصاخة الله عز وجل يجعل بينه وبينها وقايا من الحلال كما قال في حديث النعمان بن بشير في حديث الحما، السراع يرى حول الحما، يوشك أن يقع فيه. فإذا وقع الإنسان حول محارم الله، لا يؤمن عليه السقفة والزلة والانحراف وكذا. لكن إذا ابتعد عن عن أماكن الشهوات وعن صحبة الأشرار وغير ذلك، هم إن شاء الله من الوقوع في المعصية، وكذلك في شأن الشرك الأكبر، الذي هو كما قلنا أعظم خطر، أعظم خطر في حياة الإنسان أن يكون مشركًا بالله. لأنه يكون هدم آخرته والعياذ بالله تعالى وحكم على نفسه بالخلود في النار لا أمل في النجاة بالكافرين مطلقا خالدين مخلبين هذا أعظم خطر فيجب أن تحذره الحذر العظيم فكيف تشتح لنفسك سبلا وطرقا وذرائعا ووسائلا قد تقودك وتصوقك إلى الوقوع في هذا الخطر العظيم يجب أن يحضره الإنسان ويتقيه وإذا قال مصطفى صغير أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وفي رواية الشرك الخفي كما سيأتي تفصيله فالقضية عندنا مه... كما يري إن كانت مجرد ألفاظ تجني على الألفنة بدون مواطعة القلوب هو شيء الأصغر إن كانت ألفات تقال كحرج بغير الله أو قول ما شاء الله وشيس ما اعتقادي أن هذا الذي قصد بالكلام مثل الله يعظم كتعظيم الله ويملك من تدبير الأمور وتطريف الأحوال كما يملكه الله عز وجل فهذا هو الشرك الأكبر بعينه هذا هو الشرك الأكبر بعينه فلنحذر من هذه القضايا ثم هذه أمور منتشرة هذه أمور منتشرة في الناس ولو تأمل أحدكم يعني في, في مجتمعه في عائلته في قبيلته في كذا يسمع مثلا الشخص ماشي بسيارته فكاد أن يقع في حادث. فماذا يقول الله يعني لو الصرام الجيد أو الفنان رحلة دائمة. لولا أن السائق يعني ماهر أو كذا كان الله صار شيء لولا أن خرج أو كذا ينسب يعني دونه يشعر هو. لكن تجري على الفاضي ينسب نجاته أو سلامته من هذا الحادث أو كذا إلى الصرام أو إلى مهارة السائق أو إلى كذا أو إلى كذا. هذا يقع لنا كثيرا أنا دخل على الله عليك ونا كذا وكذا لولا أننا سمعنا كذا لحصل كذا لولا أننا فعلنا كذا لحصل كذا لولا أن الشرطي جاءنا لا فعلى بناء النص كذا وكذا هذه كلها ألفاظ شركية يجب يحذرها والصواب فيها أن تقول ما يلي لولا أن الله نفعنا بكذا لولا أن الله يسر لنا كذا لولا أن الله سهل لنا كذا نفى عن الله بكذا أجانا الله بكذا تنسب النجاة وتنسب الفعل وتنسب التدبير إلى مالكه ومدبره وهو الله عز وجل ولا بأس أن تذكر السبب تذكر السبب لولا أن الله من علينا بالسايق الماهر لولا أن الله من علينا بكذا لولا أن الله نفعنا بكذا فتذكر السبب إعطاء لحقته وتنسب الفعل والتدبير والتقدير والنجاة وغيرها والاستلام إلى مالكه وهو الله سبحانه وتعالى فنحذر من هذا يعني أعظم الحذر نعم. الفامن والاربعين ما الفرق بين الواوي وثن في هذه الأنفاض جواب لأن العطف بالواوي يقتضي المقارنة والتسوية فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارن مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها بخلاف العطف ثم المختبئ للتبعية فمن قال, فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها كما قال تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ الْبَقِيَةِ يعني هذه مندوحة من التلفظ بالواو التي تقتضي المساواة ما شاء الله وشئ لولا الله وفلان احذفها وضع ثم إلا كان لابد أن تتكلم قل لولا الله ثم فلان لولا الله ثم فلان ونحو ذلك تأتي بثلاثة ثم تقتضي التراث والتعقيب فتعطي الله حقه إذ هو مالك الأمور كلها سبحانه وتعالى وتنصب إلى السبب الذي جعل الله نجاتك به أو جعل غناك به أو جعل شفاءك به إليه من باب إعطاء الحق لحقه تأتي بثم أو أحسن من ذلك كما ذكر علماء ما ذكرته قبل قليل أن تقول نفعنا الله بكذا أنجانا الله بكذا أغنانا الله بكذا، شفانا الله بالطبيب الفلاني، شفانا الله بالدواء الفلاني، أغنانا الله بالعمل الفلاني، أنجانا الله بالشيء الفلاني. هذا الأول والأحسن، هذا الأول والأحسن. طاووس طاووس ابن كيسان اليماني من أمة التابعين كان جالسا في بيته، فجاء قادق يطرق الباب، فقال إبنه ابن طاووس عبد الله ابن طاووس، قال خير خير. فقال له طاووس وأي خير عند الطارق شوف التعليم شوف الناس اللي بلغوا الدرجات العليا أي خير عند الطارق ماذا يملك قل خيرا إن شاء الله. الخيرا إن علق الخير بمشيئة الله أنزل الخير إلى الله لا تقول خير وكذلك عندما تسمع مثلا رنة الهاتف أو تسمع مثلا صوت سيارة لا تقول خير هكذا كذا وإنما قل خيرا إن شاء الله أو اللهم اجعله خيرا ونحن ذلك كما جاء في الحديث وهو بك من طوارت الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن فمالك الخير والذي يسوقه لك ودافع الشر عنك هو الله عز وجل ولو استوى العباد كل من يدفع عنك شيئا او يجلب لك خيرا ملكوا لك من ذلك شيء يجب علينا أن نكون مؤمنين فيما يقوم في قلوبنا موحشدين فيما يجري على ألفاظنا وكذلك في أعمالنا حتى ننحقق إن شاء الله الدرجات العلا ورضوان الله عز وجل نعم السؤال التاسع على أربعون ما هو توحيد الربوضية جواب هو الإقرار الجزء الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره ونتصرف فيه لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل له ولا سمية له ولا منزع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الآيات ذا للصورة كلها وقال تعالى الحمد لله رب العالمين وقال تعالى كل من رب السماوات والأرض ولله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 هذا خلق الله هذا خلق الله فاريني ماذا خلق الذين من دونه؟ وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم أم هم الخالقون؟ أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقلون الآيات؟ وقال تعالى: رب السماوات والأرض ونا بينهما تعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقال تعالى قل ادعو, قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ضرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إما لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير توحيد الرموزية وتوحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك. الله عز وجل هو خالق الخلق وهو رازقهم وهو مالك أمريهم وإليه مصيرهم وهو المدبر للأحوال ومصرف الأمور سبحانه وتعالى. هذه أفعال الله وأفعاله عظيمة وجليلة. وكثيرا لا يحصرها حاطر لأنها متعلقة بقدرته وقدرة الله عز وجل لا حد لها إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا وغير ذلك من النصوص فتوحيد الله بالربوبية اعتقاد أن هذه الأمور من الخلق والرزق وما في معناها لا يملكها ولا يصرفها ولاذ يد... إلا الله عز وجل فمن اعتقد أن هناك من يخلق غير الله أو من يرزق غير الله أو من يصرف في الكون ذرة أو يملك في الكون ذرة غير الله فقد أشرك في الربوبية فقد أشرك في الربوبية ولكن غاية توحيد الربوبية غايته هو أن يقود الإنسان إلى توحيد الألوهية. وهو علاقة الـ الـ الالتزام كما يفعل العلماء يعني الإقرار لله بالخلق أنه الخالق الذي خلقنا والذي يرزقنا والذي يحيينا ويميتنا والذي إليه مرجعنا ومصيرنا وذي يده أحوالنا وأمورنا سبحانه وتعالى ماذا يلزم من هذا؟ أن نعبده نتقرب إليه ونتذلل إليه طالبا لرحمته واستجلابا لخيره و... إبعاداً ينفسنا عن مصاخطه وغضبه سبحانه وتعالى ثم طلب الفوز بجناته ونعيمه ورحمته ومغفرته والنجاة من عذابه وناره وما عده للكافرين والمحاديين له ولرسله عليه الصلاة والسلام هذه الغاية علاقة التزام وأنت إذا تأملت في القرآن في كل الآيات التي يذكر الله فيها شيئاً من عظمته أو شيئاً من تدبيره أو شيئاً من ملكه أو شيئاً من خلقه أو شيئاً من عظيم شأنه تجدها دائما في نهاياتها أو في أول أو في وسطها تربطها باستحقاق للعبادة تربطها بماذا باستحقاق العبادة وتارة يرد على المشركين عبد غيره بأن هذه المعبودات لا تملك شيئا هي مخلوقة أم خلق من غير شيء أم هم مخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون وأنهم لا يمتون مثال ذرة في السماوات والأرض وأن الله لم يدخل من هذه المعبودات ظاهرا له ولا وزيرا ولا معينا ولا مشيرا جل وعلا عن ذلك فيستدل عز وجل على عدم استحقاقها للعبادة على عدم ملكها لأي شيء في هذا الكون فالواجب أن تصرف العبادة كلها لمالك الكون ومدبري وصليق والله عز وجل أيها الأخوة الكرام لم يكتمل هذا الدرس بعد ولذا نرجو متابعة ما تبقى منه على الشريط الثاني.